سَنَ مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتخذ الرحمن وَلَدًا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 إلا شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواس تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن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 ولا يسمع الصُّمُّ الدُّعاء إذا ما يُذَرُّ ولَإِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّكُنَّ إِنَّكُنَّ ظَالِمِينَ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 وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا إذ ذهبوا غاضبين فظنن ألا نقدر عليه نقدر عليه فنادى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 إن تلَّكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّ الْرَحْمَانِ وَمُسْتَعَانٌ عَلَى مَا تَصِفُونَ